الله أحمد, الله أحمد, الله أحمد, الله أحمد الله وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته رضا الله وبركاته وبركاته نستكمل الله بره وبركاته كروس تدويه ويد ويد الشيخ عطية قبل نصر في المرض السادقة عند باقي السفات أهداسنا عن السفات ويد الله ويد والله ان شاء الله تبارك وتعالى متحقق معانا الخط الذي لا بد منه سايده العليا حاول ان ده اردنا نخلصها نخلصها عشان نقول الدنيا دي كلها عشان الله نظر من الظروف اللي المره دي البلاد على ده اللي هو مطلوب يكون هو غير الوصفات نقدمه الطبيب والراقي فإن شاء الله هنحصل بها بوقفة بكذلك لا ضد ضغط الوقت خلينا إن شاء الله في مرة قادمة إذا يعني قدر الله باستمراري أمان يعني إذا المنهى كبار على المقايب والسفاد والتخطين والمقاطين إن شاء الله طبعاً <تصفيق> حاجة تفصل في الوقت يعني في الوقت المدرسة متحانيتم مقابلة طريباً و... وراح عنهم فترة من الحل شارك ربع من كان لك سمين بخير يعني هو فيه وقت لأنه كان الصباح يجب أن يكون فقط فلو لو... لو... الضعى ما شوف تيه وإن أنا فيه وقت اللي فيه موقف والبتنى لننته فيه بطن الصفات التي لها ضدها لها يعني إشنا أقول لها بك الصفات الهامس وضده الجاف الشدة الدار المرخاوة التواصل في النص هو هذا يعني كل صفه هنا هي ضد ولكن في بعض الصفات لا ضد لها يعني بنص الصفه وتعريفها ومحرفها وطريقه النطق بايه هذه الصفات فيها ذيك ما لهاش ولا ضد والصفات التي لا ضد الصفير من اسمه كده صفير يعني الصفارة اللي عايز مصفر معايا طلع صوت كده رفيع حاد في حدة جدا فالصفير معناه اللقاء صوت يشبه صوت الطائف صوت يشبه ايه؟ صوت الطائف له يعني ايه أسواق متعددة كلها تبدأ لك حيارة عن حدة وداء والاستفاع يعني لناها صوت رفيع رفيع وأحاد فالصفة الصفر, الصفر هي مطلقة ببعض الحروف التي يصنع فيها هي الحدة ولا التفاعل فصوته يشتغل صوت الطائر ليه معنا الصفر في وفي الإصطلاح صوت المزائد يعني زائد عن صوت الحرف مجزء أنت صوت المزائد وأنا أعرفها في المثال صوت المزائد يأخر من بين الثناية وطرف المساق عدة نطر بأحد حروف الصفير صوت زي يأخر من بين الثناية وطرف المساق عدة نطر بأحد حروف حروف الصفير يعني حروف الصفير محموعة ثلاث حروف هي الصال والزي والسي الصال أيض إليك يشتغل على كتاب فإن الله الزي بير رائع على المقر طلع شو تسين لك بالك في السماء الزين أو الزاك بينا أنت بيها الرائد على أبو مطلق مطلق شو فيه أما أن الزاك اللي يداري على المطلق أنت بطبع سنا فيه مطلق نتوين نتوين أنت بالك فالصفير الزين في الزاك في الزاك خلاص؟ ويكسين يعني ما يقولك ما ساني مان لمن ينشاءه ويغفر ما السين هنا أبتع يمسه يدرسوه يا له صوت زائد رز رز صوت بصوت زايد على السين دول صغير يا صوت الرز بصوت زايد على ازاي نفسها دي اس تي بيزيد على صوت الحرف نفسه الحرف المركب مركب في صفار هي بتطلع معانا فيها ايه حته كده بتطلع مع الحرف اسمها ايه الصفير الص وازاي والسين يعني هنا كده تقول لك ايه دي نص صراط مستقيم الصراط هنا ضعيف حاول تلاقي النص صراط بس نص الصراط ايه دي نص يعني الصراط فيها استعلاء وبلاد فيها ضيق فيها صراطين الصراط دي ايه بلاد وجاء ايه دي نص تهدي نص صراط مستقيم Eli din assrari Lissafir vil fuld i så bra 2 ton 40 Det betyder you var så bra Den man søtte den Why at deltter du slus på sø infections De spod der søttene Sig Inclus na at du sånn Det luke om vi صوت الوزة صوت ايه صوص صوص صوت, صوت, صوت, صوت مع صوت الوزه كده ص ص ص بنشوف كده نسمع صوت كده صوت الاوز اللي فيه الصفير اللي في ايه في الصوت نفسه صوت الايه ازاي حرف ازاي يشبه صوت لك على كده مش له صوت طائر الاوز تبعكم بيوروا والنحت ده هو بيطير بلاك مسمع حشرات الصوا بيطير خلاص فالنحل صوته من الناس اللي هم المحالين اللي عندهم نحل لو داخلين مع العسل اللي النحل بيعز لما النحل بيكون له صوت واحد من ناحيه اما السين بتدي صوت ايه الجرار الجرار طبعا بيطلع على ايه مطر بايه بيغرقها بال ايه بالميه الصوت في اصوات كده القرايه صوت واضح اهو بتاعه بييش في صوت السين تمامك الصقيل في السين كده تبالك يبقى احنا عرفنا صوت عن طريق كتاب التجويد اهوت والسين بتدي صوت ايه ال كلام ده موجود في ده نهايه القول المفيد في علم التجويد اللي هو مساله ايه تعريف الحروف و انهي مش في بعد كده بيتكلم الشيخ عن الحروف اللي هي الصفير الثلاث في حروف اقوى من حروف اقوى حروف الحروف ما يلحق حرف الصاد والظين والزاي الصاد ليه فيه في سعره فوق باء تلاقي روح ارتفاع اللسان, اللسان يحفو فين يحفو فين يبقى حرف التاء هي الحروف اللين المفخمه تلاقي يبقى السعر اللسان لكن صوت الحروف التاء السبعه هي بنص بله حرف ايه عالي حرف قوي يبقى في الصوت هيستعلاء فا باء يعني انطباق ايه اللسان تلاقي يبقى هنا فعلا الضاد برضو يبقى برضو فاقوم يبقى اقوى حروف حرف ايه الصاد ثم ايه ازاي ازاي حرف الحص مجهور ولا حرف محنوش الحرف الهمس ايه فهكتبه شخص سمك عكس الهمس ثم عني سي ان يضع في الايه الحروف لانها حرف مهبوس فحسافه حذاه شخص سيتسكن السين اهي خلاص قوه الحرف نفسه بلك فا ايه فايده ان انا اعرف ان الصاد اقوى ازاي واقوى من السين ان احنا بنبين مع الحرف الضعيف نقول ضعيف حاول نعمل بايس الايه صيغه في الحرف الضعيف نقول <تصفيق> نقوي ضعيف يبقى يعني بيبقى الموضوع يعني قوته اما ضعيف هيس حاجه ليه طب انت الايه لاكتشفوا على صفه المستقر في السين اللي السين ارفع في الصوره ثم الصاد يبقى لك الموس المستقر المستقر يبقى لك وحديه يعني يوالد في ايه تطبيق السين عامل زي السين ولكن الصغار المستقرين عامل زي السين لا يعني خلاها سيء ونقالش سنة كبيرة ورقاها وطلع الصفير معها في سنة مرة لا تنشو المستقين كيلا لها المس فيه في خلاص إبقى مسألة الضعف والقوبة لها عشان هي بتاك أكبر على إظهار الصفير مع الحق في الضعف في بعضها شكرا لشدة الصفيرية للصعاب اه. ميت اه شفتان كده و. نعم نعم نعم نعم كل الحروف كنت قبل اتكالف. انت ما مشيكش نفسك اتكالف. يعني انت الحرف ده حقه من السفر بتاعك من المهمة. زي هو العالي زي اتكالف فيه اتكالف. دي نص صراط المستقيم. ايه ايه تكالف لا يغير هي طبيعه التربيه دي عايز الواحد ايه فاجئ كده بلا تخلف ولا تعسف تظهر طبيعته بس ما يغيرش صفاته على الاطلاق ايه ينصب صوابا مستقيم المستقيم ولكن لو ما غيرش صفاته خصوصا ما زودش ولا غالي ونفرض فدافع عن تعسف ما هي مظبوط يعني تاني صوره على المنصات التي لا تنطبق صفه الخلل يعني حفظ الفقره انتوا عارفين الايه فقد ايه فقد يعني محصل اضطراب مربوط حرف الطاء مثلا حتى لو مش شايف يعني هم عارفين كده المنخله دايما ما تكونش شايف مستحيل بس بتفكر ايه هيش شايف بس. بس, بس هي ملازمه لغه الخلل السقوط بتظهر انت بتظهر اكتر انت ايه السقوط المستهقي ده طاقه في الطاقه الايه تمام لا في القاف لصفه ملازمه الحرف الايه فالقله تزداد عند الايه السقوط ولكن الحق في دوار سلام لما الخلقله اختفت القاف دي القاف دي بالحق خففت لازم تحط قا طيب الانضراق يزيد بقى هنا بالحق ط بالحق ط بالبين ايه الخلقله بيزودوا الانضراق اللي هو اصلا ولازم القاف يزيد عله التسهيل اهو فانت عارف ايه لان الحرف اللي يسكن بضعف فبنت اختفى الصفار بتاعكم فانتا تصغروا بلا ايه؟ بالخلقل ففي حروف من خلقلها؟ وفي حروف من خلقلها؟ لما بطلع فول بعمل تسكين بليه حروف الهامس فحفتروا شخصوا مساكين كتبالك فهنا بنيجي نروح من الموباري الهامس بس نخلص الخلقل الخلقلة نغة من اضطراب اضطراب عند مرطب ايه بالحارف؟ ملازم للحارف ويزداد هذا من اضطراب عند ايه؟ والصلاح ان الصوت ايضا ببطء بالحرف حتى يسمع له مد مره خلاص جمع بالجذري حروف الغربله في البقله خمس حروف اللي هي مجموعه ايه حروف ضد ايه ج د ج وبقى هو ايه هو الطلبه برضو خلاص قال ان اعمل هذه الحروف في البقله اللي حرف الضاد ثم اوفقها قاف الجين ثم الأدناء والأحفر الحروف الثلاثة الباكة اللي هي الباك والباك والطاف والداد البلاد؟ طيب يعني برد رد بالكثير جواعي السياسين صفات الحرف المحش الطاق محروف الاستعلام والإضبار فعطول الصفات بتاعتها بكتبتها في مبرة واحد في محروف طويلة في هذا المحيل الطاق Måhinn uttatt. Uttatt? Fyre om åskeligere. Fyre om uttatt. Fyre om uttatt å få uttatt. Og også uttatt av året. For det er det er som uttatt av disse kjøren. På den måten som uttatt av uttatt. Det første er uttatt av uttatt. Og uttatt av uttatt av ايضا الايه مراتب هذه المراتب يعني ايه يعني الحرف المشدد هنسيبها ايه حته طاقه قويه والجيم ثم باقي الحروف لا ننتقل لحته ان الحرف المشدد في القلقله بيبقى الحرف الايه المشدد مش يعني ايه لما يكون حرف طاقه حرف مشدد بتبقى القلقله اقف في فيه واقوى في من الحرف الايه المشدد مش يعني بالحق ملاك لو بالحق ليه لو مشدادة مش وليه طفع عليها؟ بالحق قط طيب نبذ فليه من الذين هم تكيدان؟ أنا على خريق دين فليه ليش مش متضفش مشدادة؟ مش إذا نبذ فلي القط طيب قلت متضفك على فليه؟ ما عند الحق قط ليه ليش متضفك على الحق ليه؟ مشدادة مش مش إيبانة إيبانة تشديد الحرف بيعلي درجه الايه الغلطه يبقى هناك هذه الدرجات في المرات اللي بتقفله يعني الساكن الموجود عليه مشدد زي الحط يا ثم الساكن الموجود عليه غير مشدد زي يغيرته زي ثم الساكن الموصول يعني ايه الساكن الموصول يعني القاف بنحطها هي في الداخل خلاقة وفريطة كاسل هاجر إنما تطفل في خلاقة ناد يتقوص الكلمة واسمينها ايه؟ موسكنا وموسوه في الكلمة دي ايه كده داري أقال خلاقة ناد خلاقة ناد تحيص يكي تقراها في سن ما قال خلاقة ولا أطلق خلاقة ناد إنسان طفعي. لا ولا طلق خلاقة الضيه دي طغله بس مش زي قوه طلقه القاف اللي هي الايه المشدده او الساكنه اللي ايه اللي في اخر الكلام ديت قال لك مرات التلات الثلاث ثلاثه ده هي اللي هي قاف مشدده او موقوف عليها غير مشدده موقوف عليها او القاف الموصوله زي قناه الكلام الثلاث مرات دول ديت بلد في هي سي مرات صفات الكمال أو صفة الكمال أما المرتبط الرابعة وهي المحرك القصم الحديد مستقيم ومستقيم فهي فلقفلة السحقيسة معين الناس من الحرف بسهل مش ظاهرة زي ما زي الحرف الساكن المسك تلقع تقيه لفلقفلة الساكن بس ويجب حرف الفلقفلة أول لذا هو إيه عشان الساكن وفلقفلة الفلقفلة المنزمة للمحرف رو في الخمسة زي البنة إلا بقيت يمنون ويمين يقول لك أنا أخذي في غنة مجدية ما تعملش أنا مجد أنه مشددة وإنه مشددة إن المنتقين عما يتساءلون أنه مشددة للغنة إنه مشددة للغنة فيظن أن الغنة في, في التشديد فقط لا أعطي أن الغنة ملاسبة للغنة الحفظ طبيعيه في غنة سواء مشددة أو الخففة بحجنة أو لهم بحاجة. صغيره يعني احتراف ولا دي انا عامله عليه النون بتاع النون ده ايه ساكنه متي تطعث هن ان ان الغنه صرافا لدينا ان تن ليل الغنه الاستذاد عده الايه تحت تشديد يبقى لك يبقى الغنه صفتها ملازمه للنون منين برضو تفخله صفه ملازمه وتزداد هذه الصفات والاضطراب عند ايه تسهيل والتسكيل ده هو إليه ما يكون شدًا يبقى أعلى درجة إليه ما يكون مشتشدًا مففف بالدرجة التي تتليها إليه ما يكون موصول بالدرجة الثالثة الله أبداً يعني النون ده محارك للغنية؟ كل الحروف، الـ الـ كل النون، أي نون، رأي من فيها غنة ولازمة يعني جسم النون نفسه في غنة طبيعاً يعني الحرف الأول لازم تلتعى غنة محاركة فقط نوت النون ولكن تستدعي قلناها كانت تقول ايه؟ كل شغلناهم ده يعني ممكن عليها اي شيء ده لكن ده ولا ايه؟ ده مثلا في الايه وجعلنا لهم طما ما فيش ما فيش ما فيش داخل ضر هي بطولها اللي هو غير مشاركه عليها قلنا مثلا وجعلنا الناس ما تركنش غير بس الناس لجنه والله رب ان فلاك لا إن يم... إنونة هي مشتادة يبقى أن تبتلق أن تبتلق مش بتمشي بس إيه إنت ماشي لو إحنا حطنا ودننا كده بلاقي إيه في إيه غنة ملاسمة لإنون أو مليم حتى لو غير مشتادة المرتبة الأربع هي مصولة ومعنية مش عبرخلة بس أقول لك عشين عرماً أنت مش برخلة ولازمة حتى لو مشيهة بساكن وليه في المحرك فلا يوجد في هذه المرتبة من الفلقلة إلا أصل الفلقلة زي يقولنا في النوم المين طيب كيفية الفلقلة جو لم يختلفهم قال بعض العلماء قال لك الفلقلة تنجيلي إلى الفائل وبعضهم قال لك تتبع معها قبلها وبعضهم قال لك تتبع معها قبلها زي ذلك <تصفيق> يعني أقول لك مثلا الغافز لو قبلها مشهور اقول ايه ابو هو اقطر رم اقطر طب طبخه ليه ابو هو طيب طبخه هنا التغيير الفرق بين الفاء في الهمزه لما بايه نغير الحرف اقطر Nytt å développement den som ondt deg selvføre. ас blevet æersnykt gek Frems yourself. Men hatt det mye er en omforser. Er Please. Kok onditt d犯er i feien til climbst ei er jeg er fremdet øy. Dec? Ikke røp. lae. Fremd Hamyldoms her er ikke etkoule. Mer i getter. ô. Tomre aldRY å, for هينا ميت في الكاس عشان بقى ايه مكسور او قبلها مصموم اقول القاف هنا ساكنه قبلها مقصوم هنسحب راي راجع حتى راي راجع اليوم ايه ان الخصله دايما بتفتح تميل الفتح تميل الايه سواء لها مصفور او لها مضموم او لها محسور يعني الامثله اللي كانت ضربنا على اهل الوصل ايه الطريقه دي لما تيجي تقول ان هي برضه ايه اوقف اوقف اوقف الطيور اوقف الطيور بس برضه بس انت لو كان كل الاحاديث بينا بتفهم ادي رايح ادي عمليه تمهيد رايح احنا نشوف دائما للفكره في راي ثاني ان تتبع ما ايه له راي ثاني ضعيف جدا انت بتتعامل معها المشروع راح ايه انه تابع مخططات بتاع ايه ما بعرفك زي لا ما بتتقلقش عشان بنسمع المفعول ده الشغل ده القاف ما هي بقى متحركه مش ساكنه ما هي خطه القلق هي الايه الساكنه يبقى لاقي يبقى هنا ايه طو و يو يو ص يبقى انت ايه تنضم ننزل وتعمل خطره ميه داخل فاء اقرا باسم ربك 15 يا شيخ كفل في الشراباصي لا الشواذ ما فيش بكاء انا كره ا في نقطه ثانيه ان بعض العلماء قال لك ال انتوا بتتكلموا يا جماعه في عن ان سبب القلق ضعف الحرف عند تاسينه لو الحرف خمس ده حرف جد كده اما نيجي لهم عربي الحظ ونعرف القلق ملك الجيم ما هي لو خفله حرف ايه مش باين النطاي فانته على الليفه قلخله الحروف الخمسه ده بعد الحرف طب ما احنا عاملينها حرف ضعيف جدا بننوض على ايه اللي هو حرف الهايسه ادي طفر سنه مع ايه وفعلا الكلامنا مبحوث في كتب النابود القديمة وبعض العلمان وضعوا الهنزل مع الحرش الخمسة إنها تخافة لأنها ماشي العيل لو ما نصفها شخص الخلف مش هدان كما لك قم نخافهم إيه السمام دعام كما لك فلو فيها حاجة تسمى التهوى تهوى من الواحد, الواحد فعلا إيه سيسدره وبعه او كده. فقال لك تهديد أخايا ديه. يعني ما كده في لديك الصوت. فليغوا الفيطرة ديه. قال لك خليه يتهمزك بالزره. خليه لك من غيمة خلفائك. يعني في بعض التطور بيجوة وفشل لأخسامها ما يجيش نامس. ما يجيش شبه وانا يقول لك. ما يجيش فعل خلفائك بيه لك. سماء. ما لك يقول لك بيهن. بيهن غيمة خلفائك. فليك بيهن. خليك بيهن. خليك بيهن. فالآن دعاء سوق خفيف جزيء السمع هنا وكنتي هنا ايه خمسه لذلك الحبار الطوراء بيديله الهز أنا أقول السماء من ده ست حدثت عند الوقت أو الخمسة أو أربعة عند الواسط اللي هو الماد قال لك المادة أول سمعه الهمزة ليه؟ قال لك بإخدام التوصل لنطق الهمزة اللي بقاه بالمادة بتباين السمع بتي همزة جاء بالمادة تطوليها وفي ناس قول لك لا ده سمع المادة ضعف الحق في نفسه وحد في المادة فمنده عشرين إيجادة لأن الحروف ضعيفة من نقطة دائرة إليها إيجادة استطاعات دائرة ممن لجاعة الحروفة Why? Inne trere påiden? At det den. Han har satsatını datریom takut paha eller der en USA Men han stiller der en RR. Så han observer på playableen. Det har jeg også aslut Sørener. De hælgerene den satsaten velemmer som det de satsen av CNN og sagt på en dotted av havia fra sel og in de ganger Værkصل da med oss gjennom det igjen som for ve Risons UE kun for deg som utgjorten til F Jammer og Radiet økker offer vi til at vi Innere Ej Dortson ca hele med seg i list солene det samme v episodes så anner deg inn at vi prøv 195 hva ovper vi at det antier som utgjorten på F ولا بعد كده الصفات يبقى احنا خدنا حمصه ايه مصفة. مصفة. كمهية كمهية بلده بلده. اللي هنا بقى دكتوره كوستا وكارتين كنت عايز على الحتتين قلنا نبتدي كده نقطه تمام يا في هذا المجال وده من حاجة تفرح انه يبقى خفيفين النساء يعني ايه بقريعات في من التجوير وفن ايضا بعض الاخب يحمى عن الاخت كده مش عادة من الدهالية دهت في قناة التاجرين وقناة ايه حفظة ما شاء الله ايه قراءات العشر بالدليم الشرطبيه وغير ذلك وده على ايه على يعني ان هذا النعيم الاسب فاصل على الرجال فقط وده المعروف في العصور الدولة ان كانت الشيطات يعني ايه مميزات في هذه العلوم اللي على الشارع الشارع بتاع عمو و حتى حكايه القصه دي الكبيره من الامام الذهبي رحمه الله راوي يعني ايه جليته وعلمه في علم الحديث وراح صححه والذهبي وافق الذهبي بعالم كريم في علم الحديث في هذا العلم الحديث كان لا يحتدي بعد الخواته والتجويد لكان التحصص نفسه ده عن الشيوخ المتقنين فهذا الآن وهي اقتحل إليه الرحلة في قوة العلمية يعني يريد اسمها عن الشيخ مثلا معه سند عالي في الغرار أو في غير في المغرب في الأندلس في في المصر يوم إيه؟ يقتحل هذا الشيخ يوم معه مثلا شهور واسمين حتى يختم عليه إليه بلا على اكتمامه بإيه؟ يظهر إليه يفتسل أنه معه, معه أسانين من إيه؟ من, من شيخار في النساء مسائل سوق معايا دلوقتي الناس اللي هم دول يسمعوا الكلام ده ان في مثال في التجي الاسلامي كان عندهم علم وكان عندهم يعني براعه في علم ايه القراءه والتجويد قوي بشكل كبير زي محمد الهاشمي يروح يستلم على احد ايه احد اشايزه هذه الشرف امتلك فالدليل على ايه براعه بعض المسائل هذه ففي ظل هؤلاء المسوه اللي هي الدكتور سعاده صاحب طيب ايز الرحمن قام واجتمع مع المفيدين وفي تنميات مشروعه فوق بس ايه يعني لقى بعض الاخطاء ان ايه يعني يوضع عليها راي الجماعه ايضا بيضمنها هذه الاخطاء انها لا ترى ان القلقله هي الى الفتح هتبقى لك قال لك طب القلقله سكون القلقله ايه سكون يعني القه هي ولد شققه ما هي القه هي القلقل ولد شققه القلقله ديت في القلقله او حركة النقاط الثانيه حركه القلقله في اي في هذه القاف السكون بحيث ما يتهجى الكلام ده مظبوط عليه وكلام العلماء هي يعني اي نعم حرف ساكن ولكن طريقه واصطه وصوت القلقله لازم يميل لحمله لازم يميل الى حد فهو من كلام العلماء جمهور علماء التجويد ان هو يميل دائما الى الفتح لذلك مش محظور ان لو فتحناها وانا ده حركناه هتبقي لك زي ما احنا بننكر على بعض الايه الكبار ان هي طور مثلا تتبع جبه ابي لهل وتتبع الباء بتاع تتب ضايع السول اللي هو المفروض توارد يتسكط طب انت عاملت ايه يا جماعه قلنا ان هي مبلطقه وتاخدين الفاكهه تقول احنا اللي جاي طيب انت تيجي وتفتح تفتح تاجي ده مادتك وتدب اصبحي بسرعه طالعه عشان ما تتفتحش هي ما تكونش وداده تمامين تمامين هنا الفرش ده سنه الشيخ اضرب مش كل روايه مش كل روايه لها سند او كده اه دي قراءه اقصد كل روايه لها سند او راجعه فيصل ده ما هو كل شيخ قول راجع في كل مرجع لا السنه الموثقه دي عباره عن ايه تلقى اه يعني هو الشيخ بيقول لك انا تلقيتها على شيخي والشيخ قال لي ان القراءه دي كانت من الفرش خلاص في بعض مش يقول لك انا تلقيتها على شيخي والشيخ كفايه قاوليه وسبب ان الناس دي في شكل سيك سمعنا نقولها لأ بايده ان بعض الناس يقول لك ايه نسيتش حصل النهارده اهو وهو بيقرا في ايه في مصحف النهارده والشيخ منشاء ومش عارف بيقول مش عارف ايه ايه السبب ان ممكن الشيخ يخطئ مش بص يا بيقول ويزيد ولا هي غالب اللي في السماع مش خطا ده من الشيخ نفسه ان أتبالك ما أحد كتير جدا يقول لك إذا نسمعك حصر من هناك في مصر مردد وقرأ الكلمة الفرمالية غضب ليه نسمعك فراء صحيح؟ لذلك إذا نشوف كان يطرع عنهم لكن وتوقفوا وإيه تاني؟ يبقى بدأ تخطأتوا لين نسمعك غضب يمتت التاني وإيه؟ السابع عمدان فينين في, في الشهر. بس الشيخ بس الشيخ مش معجل الشيخ معصوم ويخطط أتبالك ولكن غالب الانتقالات على المشاكل تبقى بسبب دي حاجة. الحاجة التانية ان انت احيانا تعالى تعالى اولا عشان يسحي انا عايز يسحي الفتحة. يسحي الفتحة مفيش ولا سطح في الفتحة. عايز ايه يا مولانا عايز اجازة بكينة. اصطاني فصلاة عامنا في الدلت وواحد قال لي انت بتعافش. يفعش صلي بيدي. خل يا عام اجازة هي ان انت واجل من البحث. ويروح يعلق ان اجازة في المحراب في اللي اللي صلي فيدي. ان معها اجازة نقط الجد خلاص هل الاجازه دي هي تعصيم وخطا <تصفيق> ليه انا النوم في بقى ال يوم الاجازه يروح يصلي بس المغرب والعشاء أو هو متوتر عامل شكله في البيت وهو يصلي نفسه او بيتفكر في موضوع مادي ايه او غير ذلك ايه بيحصل اهم حاجه طاير منه قرر وراح شويه ما مدش الطولين شويه ايه خالص مش عارف ايه الصاد ايه السين ايه نعمل ايه هنا يعمل الوحفة مجازة ومضخ مغيزة لك بس احواله النفسية تؤثر عليها في رأبه يبقى مش معنى انه مجازة على كل الخط مفيش ولا لا انه قولنا الحصر يقود في جزء الاول من صوت البخرة اخطار ويرجع ايه اخطار لو ايه يعني انه ايه بلس بل المستمعين يعني يضغطوا عن ذلك ايه ده يعني لو الامام كما سجيره او كما ام <تصفيق> اه لا انا اه اه اه يعني? لا على الحال اللي اتذكر بالنسبة اه. يعني ما فيه تجاوزات ولا لمسوك مش فيهنه. لا لا لا يعني. طبعا زي ما احنا فيها السنة اللي فاتت في العنة الجالية والعنة الفاتية وفيها وكده سوا كده او كده الواحد بلو بلو وديهو. واحيانا مستخدمش بقى بقى زي احنا عارفين. ان الشيخ كلام ده بقى لعشرين سنة تصندقينة في المس فبتت تجاوز عن بعض الايه اللي هي التي نتفلو منها ايه الخطر ومنعزوه دايما لبعض ظروف التغسيل ممكن هي مره الايمان ممكن الايمان بي يتلخبط يتلخبط ويدخل في خطا في خطا حاجه زي كده بس احنا عارفين غير ده مطلق يبقى المطلق دهوت لا يكل هو هي ويقع في ايه بعض التي نعزوها الى بعض المشايخ المشاهير دايما بنحتاج فيها السلم بتاع ان ايه غمر تبقى بعد كده اللي هي الصوته التاريخه اللي هي صوته البين واللي طبعا ايه كلمه رحمات من الله ليه سلامه اللي معناها السهوله اللغه معناها ايه السهوله والصلاح اخراج الحرف من مخرجه بسهوله وعدم كلفه على الانسان يعني ما فيش في نطق حرفين ان هم الواو والياء بس شرط الواو ان انت يبقى حرف ايه الذاكرته المفتوحه قبلها يعني الواو تكون ساكنه ومفتوح ما قبلها زي خوف وامنهم بالخوف خوف في واو وخا ده مفتوح وهي واو ساكنه خوف ايه مفتوح في الواو غلب لاذ قريه في الياء ساكنه اقول لها ايه la en ferdig og bener god beng, ossagro en film, bar husagri. En hvorfor? cannoti. — Er g길 gieran. Forter den ny er er på, har spredaks kont всем, at det gjelde han? In de kommer han ut fra hreen Marvels? Forkbalen som komm, på orsak 3 tendri ut. <تصفيق> الراصل اللي اسمه يسموه حتى المددين مش هو بيسميها في المد مدين ليه يعني في, يعني في ايه يعني بيقف على ايه قويش او قوفه ايه لما تعرف السكون تيمين دايدين عرض السكون سميناها اسمين دول ليه لان هو عرض السوم احنا بنوقف السكن كمان ده بتبرير القويش ها كلمه التضليخ برضو التضلين ديت بقت عرض السكون مش ليه اللي ليه اه ديت اللي جاء بعد لما تيجي بعد فتح تبقى ايه حرف لين يبقى انت حرف لين لو جت بعد الفتح انما حروف المد الثلاث الواو والياء والالف بدون لما يقع على الحرف الاخير اللي هو مغمق يا ترى والله وصدق العباد دايما الياء ساعه لما محشور تلاقي ولايكم مفحون وطاف عليه اللي هو بلا مظروف بلايك الهمزتين الضالين يا امال محسوبه دي كلها عرض السكون يعني العرض اللي هي, هي. السكون بس في الحرف الاخير وقبل حرف الحرف ماده 3 الالف المخفره قبلها لا ماده ايه فهي إنه عرض وليه تجد إنه جاء بعد إيه فهدت بأمان من خروف عرض السكور محسكية رفاق وأيضاً الوضع بعد إيه فهدت ثلاث أوقت اللي يتقصر راسه وإذا ما تقول أفضل يتقصر لو جاءت تختار من هذه الأوقت الأوقت ثلاثة جائمة بعد كده للحراف والحراف من يسمو كده يقول لك منحدث يقول لك تشك ومنحدث يعني تشد مائي <تبالك> والذي منحرف هنا معناه إيه؟ لغة المين <تبالك> والعجور منحرف على قطلة لهو يعني عدد عنه مال عنه اتبالك اصطلاحا المين بالحرف بعد خروجه من مخرجه علم مضق حتى يقص بمخرج آخر قال إيه؟ بالحرف بعد خروجه من مخرجه علم مضق حتى يقص بمخرجه آخر ازاي قال لك ان المسانه يوقف الحروف الانحراف زي حرفين حرف اللام وحرف الراء ما جاريين اللام والراء اما نيجي ننطق اللام ال او الراء ارم بتشوف اللسان طرف اللسان, طرف اللسان طرف اللسان او ظاهر طرف اللسان طرف لسان اللام وغائر طرف لسان الراء بتلاقي ان ايه ان حصل انحراف عشان ذلك بقى النقطه حرف المصر وحرف الصوت في اسمه حرف المصر لا حرف الصوت يعني ايه يعني صوت حرف الحرف شرط صوت حرف ثاني زي احنا بنسمي القلب الايسر ولا يا جماعه اللي لو ما فيش فضوضه ولا كده واحده وراي امام رايت الارجاء تكرر امام الايه ليس تكرر يعني الصوت هيطلع مع الخراف اللي هو الرائعه بعض الناس اللي هي الرائعه هي جايه اقول ليه تماما كلنا هنا ليه؟ الاله صور. فضيلاك؟ الاله غير الرء عندهم مش فقط. صح؟ نقول اهو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، الرء طير خالص. فضيلاك؟ تجري تجري متحير الرء مش داين. بيجي تقول طير هنا، تقول له الطير والله ما احنا نساني كده ما بعرفش اقرب ليه الشراء. ليه الانحراف؟ سوره الكراء اللي ايه ان هنا مش المخارج لا الحرف ان الحرف اختلط بحرف ثاني فبلاقي الاختلاف ده ايه الصوت حرف سا في الصوت فالالحرف الصوت, الصوت ده ممكن يحصل في حرفين اللي هم اللام والراء ليه لهم لسان فممكن يسان يوم جاي ايه يتحربط في المخارج الـ الـ الحرف الثاني من الصوت ايه؟ انحراف الصوت ده الصوت ده كنت با لك بسموها ايه؟, إيه, ملتش ملتش إيه؟ حرف ايه؟ الانحراف يعني الراء ولا لا؟ ما انا بحرف الراء كل عند الانجل بنسمع لا انا بتكلم على ان اللام والراء هم انحراف وانحراف الصوت ده الصوت ممكن صوت الراء ما يطلعش مثلا او تختلط بصوت حرف ثاني خلاص الازهر بقى اهوت موضوع تاني خالص الازهر ده في حق والراس اللي هو من يطش الراء عا طايقه ده ذكر حقاني ده انا عندي الناس الواحد يقوم الناس والراء عا مش طايقه غير ابو عايز الواحد مثلا نقول بين الراء شويه نقول له بين انما واحد الراء ما بيتش اصلا يا مثلا ايه ولا ايه تديه كيسه خطيره او واقف على خطير كده يقول جيبتها الراء ايه? لا يا راح افتشيك الناسة. فهاش نعلم مش هاشيديك. طعم بعد ساجعة ليجيبش الراء بني. ليس انما واحد تاني يقول لك انا ما حدش باني خبير. خبير. ومبيل الراء. هتبالك معه مع تعطيك. ليه? انه اصطر في القراء. ايه اصطر في القراء تشبوتها وقراص. انما الانسى وده لسانه يعني اصطر جعله تردر عليهم ياه اللي ساني وطي ضاعف من إنهم ينفوض الحرف الوعدائي للأفضل الذي يبدأ مغيّره في إيه؟ في الإيمان لأنه صحيح مع الفراح بس الأفضل الذي يجريه غيره يعني إيه يبقى ليه حرف إليه؟ وليه حرف إليه؟ إيه التكريل؟ التكريل يقول لك كرر يعمل معين؟ الحرف في, في, في الصوت ماذا؟ الصوت آه، نخلق أنه مهوطة إليه يبقى هنا الإنحراف في المخرب إليه الصوت. يعني نعم الكلام انه. طي نعم الصوت ده هو حصل الحراف لسام المخرج موقع. بس لازم يبين ان الايه? ان الصوت نفسه هو اللي الغيب. الصوت نفسه هو اللي محضر. اتبا التكرير عن كبر عن ايه? التكرير ما عادت اللغة اللي عادت. اللغة اللي عادت صلاحا رأس اللسام عند نبوط بالحضر. ان الراء بتقطع من الظهر من at ei se hva ved å få ut 1000 kr DR. Det kommer fra Kristus. Det kommer til thin 19, Hfeldred som Henkil. Drev diye en antal krørern din teknik at 10 til8. Under en kontestabilen. Kan detа på safhutelsen? Drøde grøde. فصفة ملازمة للرأة اللي هو التكريم ابتعاد رأس الليسان عندنا ملطة بالحرف وعتوبة لهذه الصفة في حرف الرأة فقط الله صحيح طيب استفدنا بالتصفة لأيها قال لك من لك التكريم دوت عشان حاجة تلك حاجة يقول ما تكررنا باش سلاعا نزوك قد يقول الرحمن الرحيم عمالك دي الوقتين عمالك درائم كالرأة في البرأة لما نعرف إن هي الصفات على التكريب خلاص يا مولانا مش كرار الرحمن الرحيم ما عادش فاني اسفه خالص إيمان تضيع قصف التكريب أو كرار فيه إفضاط أو تنفط ما فيش وسطية عينة حكيتها نعزين الوسطية فات الإسلام تماماً غيرها في التكوير تماماً التكريب هنا معتابة لإيه تسحق الصفة وكيني لبصولها عشو ما تكرراش الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم يبقى التأكيد لنا كيف تتعادل سريعاً وعشان تحققها تلزق إليه اللي سانت فوق وتقول ماشي بقى عشان إليه علشان ما يتكررش معاك الخارج يبقى تلزق اللي فوق عشان السفات متحقق وبقى تلكنش عشان ما تزدش عملت حاجة هتبقى لك الرحمن الرحيم ما قولش الرحمن ما تكررش رحيم ما قولش الر الر عم زيد إليه الله مش لا يجب أن تكون مستقبلة الروح لا، أرضا خفيفة أرضا و تذهب بسرعة مع تطبيب الروح أرضا ورحة، لا يوجد الروح هل تفهم؟ لما هذه التكرير؟ وأكثر ما يضع التكرير إذا كانت الروح مشددة يعني أنه كر الروح نضر الروح روح هنا مشددة فالتكرير يزداد هنا و يجعلنا من إيه؟ ما نزودش التكرير عن حد الايه مبالغ فيها طهلك شوف الشكل يعني مش الزحف ما هوش بقى ايه قره مرض ر شوف التكريزات ازاي لا قره ان انت تزودها وان انت في نفس الوقت ما تدوداش عن الحد ايه اللي ايه؟ فيه طبعا لك بعد جدا الصفة اللي انا رفع الدين عشان ما امتقوش عليكم صفة التفشي والتفشي يقولك تفش المرض دخل فيها اللي هو انتصر التفشي في جوة الاتشار وقيلة الاتساع طبعا لك وسط الارحم الاتشار فروج الريد بين الاتساع وانحلة الاعلى ادى اضطر الحاف انتشار فروي ايه تعال مثلا وكلمتها في موجود هذا الصفة موجودة بحرف الشيين فقط من ايه انتشار فروي بصورة البخرة لا انتبقى اصدف البيهني قد تبين الروش شو تبهو؟ الروش انتشار انتشاره انتشاره بروش تبنى الواي لا الروش حق الصفة تحشي زي تبين انتشارة الريحية في البلسان ما عندنا تدعى الروش الروش فطر بيان يرش من الغين او رش من الغين ولكن وزي ما هقول لك كده مع الشين مخرجه مع الجيم ما اقولش طارد جين فطر بيان رش من الغين مش فاضيه او رش جيم هنا لكن نفس في الظهورة الهواء أول إيه بين المساء والحنة الأعلى أنتبالك فيطلع الحفر فيه المتشار من هذا الأول فريد الحفر كثير منه طويل في بقية الموت أبروش أبروش جرمينا بغاية أنتبالك ما تفشل يا صفح ولازم حفر إيه؟ أشيشين فضل ألعظم؟ هي بقى هنا كم ستة اللي هي صفحة اللي وصصه الحرفاء وصصه الون وكده يديني بقى ايه صصاء وناخد ما تعمدنا ست ثلاث اصوات بس للمره الجايه عشان بعد ما نخصص اصوات الثلاث ده هبدا اديك التمرين على استخراج الاصوات زي ما قلنا في الاول من الحروف يقول لك مثلا هنا الحرف ده على الصفوره يقول طيب عشان يجوها هجل بكت في جدة لا عكس الشدة ايه اخطر خطر في رأس اولا اخطر طيب في صفير اه في صفير اه اصلا وزي صفير وفي صفير وفي ونطلع الصفات اللي فيه عن طريق حفظ بحث الأبناء الجزانية البيت داع من الهامس بين الجدة بقية التباصط وفي صفير حكوم على الصفات اللي في اللي في القوة. ديبقى عشان ناخدها عشان باني مخلص الصفات. عشان يا جماعة مصفاتكم بجائد. كون مرة جاية. نراجع. أبنا مليجي. نراجع كبير الصفات كله. عشان ما ليه نفس العالم. استخراجك. وصفاتكم الفروض تتعيزها في مقامة. تتعيز اللي ايه? اللي ابيات بتاعت الصفات. يا ذلك ابن احيان. واصلت المرمى عيسي مخلصة وعلى آله.